قَوْمَ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ إِنَّهُمْ لَقَوْمٌ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ من 119. ويا قول من ينصر لي من الله إن ترتهم أفلا تذكرون 110. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم عندي خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك لَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تزدري الله اعلم بما في انفسهم الله اعلم بما في انفسهم ان لمن الظالمين قَدْ شَهِدَ التَّنَافُؤَ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 119. ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين وَلَا يَم فَعكُم نُصئِ إنِ أأَرَتُ أَن أَوْ صَحلَكُم إِ كَانَ اللهَّهُ يُريديدُأََكُمْ وَلَا يََْكُم هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وأنا بريء 117. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 118. وأوحي إلى نوح أن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَصن إِفُلكَ بِأَعيوننَا وَحِينَ وَلااتُ قاطِ بِنِي فَّينَ في ظَلَمون وَصْن إِفُكَذ أَعيونلَ هو وَحِينَ وَلاَتُ خاطِ بِن بَِّينَ ظَلَ إِهُ a um.